أعوذ ب ا ل ل ه م ن الله ش ي ط ا ا ن ر ج ي يا ي م أ ا ا ل ذ ي ن آ م ن و الرحيم ا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان يتبع ومن ي فإنه م أ ب ا ل ف ش ا ا ء و ك ر ولولا ورحمته ولكن ول فضل الله عليكم الله ما أبدا يزكي زكى منكم من أحد من يشاء والله سميع عليم ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا أ اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او, آبائ بعولتهن أو ابنائهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن أو أو إخوانهن ب ن إ خ و ا ن ن بني ه أو أ و خ ا ت ه ن ن أو ا ئ ه ن أو ما م ل ك ت أ ي م ن ه ن أو ا ل ت ا ب ع ي ن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 والله واسع عليم. وليستعفف ا الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 مثل نوره ك م ش ك ا ت فيها مصباح المصباح في زجاجه ا ل ز ج ا ج ة ك أ ن ه ا كوكب دري ي قد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 إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر ا لج ل يغشاه ي موج من فوقه موج من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 يقلب الله الليل والنهار إ ن في ذلك ل ع ذ ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ب ص ا ر والله خلق كل د ا ب ة مما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 ليحكم ب ي ن で م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 قول المؤ どう思 م かわからないです。 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن و قل لا تقسموا طاعه معروفه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 ويوم َََْ يرجعون ََُُْ اليه َِْ فينبئهم ََُُُِّ بما َِ عملوا َُِ والله ََُّ بكل ُِِّ شيء ٍَْ عليم َِ بسم تبارك عبده الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين الله الذي الفرقان نذيراً نزل على ليكون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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل